الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الناصحين وفقنا لكل خير يا رب العالمين اللهم أنلنا كل خير ورضا ورحمة اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين في نهاية هذا اليوم وهذا النهار الذي رحلت شمسه قبل قليل وقد كان يسارع في الانقضاء يستحث أفئدتنا وقلوبنا ويستميل ضمائرنا ومشاعرنا لنتأمل هدأة الكون من سماء المدينة وتتسارع الخطى وتخفق القلوب استشعارا لبديع صنع الخالق سبحانه ولعظيم تدبيره وتصريفه الليل والنهار فنهرع بأرواحنا عند الغروب إلى لقاء الملك علام الغيوب لنسبح بحمد المدبر الخالق سبحانه جل شأنه لحظات سلاخ الليل من النهار آية معجزة حري بكل مؤمن متفكر أن يقف عندها وقوفا إيمانيا وجدانيا ليرتقي بذاته وروحه إلى علو تلك الآيات الدالة على وحدانية الرب جل وعز وتقدس وتنزه سبحانه في علاه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما ألقت الشمس بضيائها ورحالها نحو أحضان المغيب يلقي المؤمنون جباههم ونواصيهم ليلقوا بذلك عن كواهلهم ثقل الذنوب وأردان المعاصي وكما يمتزج الظلام بالضياء والحلكة بالبياض تمتزج مشاعر المسلمين بين الخوف والرجاء والاعتراف والدعاء والابتهال والنداء فتلتقي لأرواحهم الرحمة والإجابة والنعمة والعطاء والحفظ والوقاء بل تلتقي الأرض بالسماء لتفيض الرحمات وتستجاب الدعوات وتغفر الزلات وتمحى السيئات وتبارك الحسنات من لدن بارئ الأرض والسماوات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 ألهمنا رشدنا يا الله آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بصرنا بعيوبنا يا الله اللهم وارزقنا شكر نعمتك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 الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين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 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بالله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 فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَانِكَ الْفَوْزُ سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 ضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الحمد <تصفيق> الله اكبر, الله أكبر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 Mo kreu الله اكبر الله اكبر